اكتب أسامينه اكتب أسامينه يدرب العشق ال... بالعشرة نبصم إلك ما نفترك بهذا الزمن دورنا كل البشر ما شفنا غير حسين صاحب صديقك حسين بهذا الزمن دورنا كل البشر ما شفنا غير حسيا ما شفنا غير حسيا ما شفنا غير حسيا اجتب الموفق الأستاذ كرار حسين الكربلاء للناس معشوق عنوان للشوق محفوظ bishok bishok mahfub lil rouh bil khair mashuq mino shayef mino samaa mayet aayish be kol zaman w shafen بكل زمن وسهامه شاف انه صدره في مضيف الحسن للضايع للخايف صارت كربلاء الوطن للضايع للخايف صارت كربلاء الوطن الله منه شايف منه سامع تعي يا شبل كل زمان وشايمه شارفن صدر الحسن للضايع للخايف صارت كربلاء الوطن صارت كربلاء والله تقباب الحسين ويروح التعب ما حد يقيم الذهب غير الذهب تقباب الحسين ويروح tav mahad qayb aldhawa wa albayt ant دورنا صاحب ما يخون المليح ما شفنا غير حسين صاحب صديق دورنا صاحب ما يخون المليح ما شفنا غير حسين صاحب صديق اكتب ساميني Habila inšan, je njegovas, Kuran. Habila inšan, je njegovas, biya tensan min qas quran تجي للسماء والنجم عهدته معوفه حشين انطيتك كل ما تزلم سالفه بنحكيها تجي للسماء والنجم عهدته معوفه حشين انطيتك كل ما للوادم ما هو الوحده عند المهم للوادم ما اهتم هو بنحجيها تبتل السماء والنجم عاهدت معوفة حسين امطيت كلمة هلا عاهدت معوفة حسين امطيت كلمة سلم للوادم ما اهتم هو الوحد عند المهم للوادم ما اهتم هو الوحد عند يلا يحذو اعمى اند الباب ووصل اليه رجلي يا قبل تروح للكربله لا اعمى اند الباب ووصل الى رجلي يا تروح للكربله انا وعيون ما يشوفن بشر ما شفنا غير حسين صاحب صدق ما شفنا غير حسين صح يا الله اكتب اسامي Hey Hussain Hussain Hussain Habib Hussain Hussain Hussain Hussain Hedam Lathne Lihsien Lihsien Lihsien Lihsien رايات ماشيين اي خدام الاثنين الحسين و لتفوف عباس رايات Switch a fibarum, no cell, when it's your high dinny and not in golf, I know, If you didn't, no شاف بالدرب ناصله وين جوره هاي كل شي صعب من Vabke je v l-husjani, l-arod v semah Vabke je v l-husjani, l Mina Fatima w bakia fi Hussein al ard w al sama bzaak al zaman karbala sahat hala ma shufna ghair Hussein sahib sidq ma hey hat abbas mama yana say Hvala! شوف المواكب خيم والزاير ما يتعب ما دام الدرب يخدم فهماته ما طاحت ونشوف خيم والزاير ما هايتعب ما دام الدرب من يطلب يتدلل كل نعم كل صاره ونعم من يطلب يتدلل كل كل صاره يا فهماته ونشوف المواكب خيم والزاير ما يتعب ما دام الدارو بخدم من يطلو يتدلل كل تقل صار نعم كلها شبت بخت متحزم بموكبه من حلقة حلوة ياها لو مرحبه شبت بخت متحزم بموكبه من حلقة حلوة ياها لو مرحبه وينادي هاي الدنيا كلها تشذب ما شفنا غير حسين صح الله ما شفنا غير حسين صاحب صدق اكتبه بلاء شهرين madbuh nalgak ahayyam wasmin madbuh nalgak أيام وسهين مذبوح نلقاك معشرة لاعشرة حبك للبشر معجزة يظل دائم للقائم لا ما ينقطعها العزم لا لاعشرة حبك للبشر معجزة يظل دائم للقائم لا ما قطعها العزة يا زينب لو صحنا حتى الميت الفززة يا زينب لو صحنا حتى الميت لها عشرة حبك للبشر معجزة يظل دائم للقائم لا قطعها العزة يا زينب لو صحنا حتى الميت نفسزة حتى الميت نفسزة <تصفيق> الله باتر يجي المهدي ويموت الظلم وانصار أهل الدمعة واهل اللقم باتر يجي المهدي ويموت وانصار أهل الدمعة واهل يا الله باكر يجل مهدي ويموت الظلم وانصار اهل الدمعه واهل ما شفنا غير حسين صاحب ما